انت السلام منك السلام النعم علينا بالسلام انت السلام منك السلام النعم علينا بالسلام السلام منك السلام علينا بالسلام انت الكريم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 وارحم بنا وارفق بنا وارحم بنا وامن علينا بالويام واكتب لنا سبل السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم بالسلام واكتب لنا عمرا به حسن البداية والختام واكتب لنا عمرا به حسن البداية أنت العزيز أنت القدير الحافظ الفضل السلام أنت الودود أنت الغفور أنت الودود أنت الغفور فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام